الحنندل لل يوق العالم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقه من طين وَأَجْرٌ مِّن ذِكْرِ رَبِّكَ ۖ إِنَّكَ كُنْتَ كَنُّون وَوَاللهُ فِي السَّمَاوَاتِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَيَعْلَمُ La la, la. وَأَنشَأَ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا آخَرِينَ وَلَمَّا ذَلَّ عَلَيْهِ بِذِلَّةٍ فِي قَرْطَةٍ كُنْتَ مَسْحُوبًا بِأَيْدِيهِمْ فَلَمَسُوهُ أَيْدِيهِمْ بأيديه لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ إِلَّا, إلا On ni ma تَكَالَّفَ اللَّيْلُ وَنَهَارُهُ مُتَسَامِعٌ عَلِيٌّ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ وَلِيًّا السماوات والأرض قُلْ اللَّهِ وَلِيًّا من يطغ عن يوم اذن فقد ركن وذلك الفوز المبين واليوم تسكن الله مضر فلا فله فهو على كل شيء قدير وهو الطاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيري وبيرا تَكُنْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ